لا يسمن ولا يغني من جوع هجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا تسمع فيها لاغية فيها عين جَارِيَةٌ فيها سرر مرفوعة وَأَكْوَابٌ موضوعة وَرَمَادِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطل إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم